نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صرف عن الأحزاب أن لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريضة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريضة وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنا فواحدا من الفريقين رواه مسلم وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك لم لم يرد ذلك مننا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري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 الخوف قد ذكرنا في اللقاء الذي سبق الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف على كيفيات كثيرة وذكرنا أن ابن عبد البر رجح رواية ابن عبد الرواية الحديث ابن عمر لقوة اسنادها وموافقتها للأصول. وقد ذكرت لكم أن ابن القيم رحمه الله ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف عشر مرات وذكر ابن العربي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الخوف أربعة وعشرين مرة ولذلك جاء هذا التنوع في الكيفيات قد يقول القائل كيف جاء هذا التنوع في الكيفية صلاة الخوف التي شرعها الله عز وجل تخفيفا ورحمة بعباده وهي مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم الكرام ولمن بعدهم من أمته إذا دعا داعي الخوف والفزع أن يصلوها على احدى الحيئات التي ذكرنا على إحدى التي ذكرنا وكما ذكرت كذلك أن ابن عربي قال أنها وردت يعني روايات اصحها ستة عشر واختلاف العلماء في هذا كثير وقلنا الضابط ما ذكره الخطاب رحمه الله أن صلاة الخوف وردت باشكال متباينه يتحرى فيها ما الاحوط للصلاه والابلغ في الحراسه لأن المقصود منها حراسه ماذا حراسه ثغر ثغر المسلمين ثغر المسلمين على اختلاف صورها المتباينه لكنها متفقه في ماذا متفقه في المعنى فناسب ان يختم المؤلف هذه هذا الكتاب كتاب صلاه الخوف بباب وهو باب الصلاة في شدة الخوف بالإيماء هل يشرع مع شدة الخوف أن يومئ وهل له في شدة الخوف أن يؤخرها إلى وقتها ولذا جاء به على سبيل الاستفهام وهل يجوز تأخيرها أم لا وكأنه يشير إلى عدم الجواز كانه يشير إلى عدم تأخيرها إلى خارج وقتها وإنما الذي يجوز ماذا الإيماء فذكر حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف صلاة الخوف وقال إن كان أخوفا أشد من ذلك يعني أشد من الوصف أو أشد من الذي جاء في الآية في منصوص القرآن وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم الآية فإذا كان الخوف شديدا كحال ماذا كحال أن يكون المسلمين ماذا مطلوبين هم المطلوبين مثلا أو يكون ماذا في ما يسمونه المسايفة والمبارزة العدو ملتقي ودخلت ماذا دخل الوقت الصلاة تلو وما زال ماذا الصفوف مشتبكة أو أن جنود المسلمين مطلوبين فهنا قال هل يجوز الصلاة في شدة الخوف بالإيماء فذكر حديث ابن عمر وإن كان خوفا أشد من ذلك فرجالا ماذا أو ركبان يعني يصليها ماذا راجلة من كان يمشون على أرجلهم يصلونها ماذا راجلة أو يصلونها ماذا على الركاب من الخيدي والبعير رواه ابن ماجه والحديث كذلك رواه مالك وابن خزيمة والبيهقي وصحح الباني وأصل الحديث في البخاري الحديث في البخاري وهو في قولي وهو في مسلم من قول بن عمر ليس ماذا ليس مرفوعا وهنا تعارض ماذا أحسن تعارض الوقف وماذا والرفع والأقرب هنا روايه الرفع هنا رواية الرفع والحديث حديث ابن عمر هنا دليل على جواز الصلاة إيماء في شدة الخوف أن يومئ برأسه وتذكرون أننا لم نجز الإيماء إلا لمن إلا للمريض المريض هو الذي يجوز له إذا احتاج وكان مرضه شديدا أن يومئ برأسه في سجوده كذلك السورة الأخرى في صلاة الخوف ماذا إذا كان الخوف شديدا أو يكون راجلا يمشي مطلوبا فيجوز له أن يصلي حيث اتجه استقبل القبلة أم لم يستقبل القبلة ويجوز له أن يصلي راكبا استقبل القبلة أم لم يستقبل القبلة ثم ذكر حديث عبد الله بن وهو حديث نص في الباب قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان خالد هذا يجمع لقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو من آخر من أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم وكان نحو عرنة وعرفات قال النبي له لعبد الله بن عيس اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت انظر الفقه إني لا أخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا ماذا؟ وأنا أصلي هنا خالد طالب أم مطلوب طالب طالب هذا إذا الحديث في الصلاة ماذا الطالب في صلاة الطالب لعدوه وأنا أصلي أومئي ماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فجئتك في ذلك فقال إني لفي ذلك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد يعني حتى مات وبردت ماذا جثته رواه أحمد وأبو داود وأخرجه أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان وفي إسناده ابن عبد الله بن انيس جهل لكن حسن الحافظ بن حجر هذا الأثر حسن الحافظ بن حجر هذا الإسناد وهو دليل على جواز الصلاة ماذا ماشيا جواز الصلاه ماشيا وراجلا عند شده الخوف يومئ ايماءا يومئ ايماء ورد اعتراض هل عبد هل النبي صلى الله عليه وسلم علم بفعل من بفعل عبد الله بن يونس والقاعده في هذا احسنت ان هذا اقرار من الله عز وجل وان الفعل الذي وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حجه لأن الله علمه وماذا وأقره نعم وهو كما ذكرت في صلاة الطالب دليل على جواز الصلاة عند شدة الخوف بالإيماء لكن انظر إلى حرص ماذا الصحابي لو لم يفعل هذا لفاته ماذا لفاته الطلب لفاته الطلب وهو العدو وفي هذا حب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم لمن للنبي صلى الله عليه وسلم وخالد هذا الهذيل كان من صناديل هذيل وأقوئائهم وكان رجلاً مه يعني يخافه الناس لكن عبد الله بن أونيس لما علم بجمع كان يجمع على النبي صلى الله عليه وسلم القبائل فلما علم بتجميع النبي صلى الله عليه وسلم خرج وانظر وقتله وكان ماذا محفوفاً محروساً بين ماذا بين قومه بين قومه لكن شاء الله عز وجل أن يقتله وهذا من مناقب عبد الله بن أونيس رضي الله عنه وأرضاه وعن ابن عمر قال نادى فينا رسول الله يوما صرف عن الأحزاب ألا يسلينا أحد العصر إلا في بني قريضة فتخوف ناس فوات الوقت انظر حرص الصحابة رضي الله عنهم على الصلاة في وقتها فتخوف الصحابة ألا يدركه الوقت فصلوا دون بين بني قريضة معنى النبي ماذا قال لا يسلينا أحدكم إلا في بني قريضة والأصر في أمر النبي الوجوب ماذا والاعتمار بأمره ولا يعلم أن الصحابة ماذا خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لا نعلم أن صحابيا من صحابة النبي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. بل تذكر القصص المشهورة في سرعة طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. بل من لطيف ما يذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره، وكان ابن رواح يمر خارج المسجد، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلس، فجلس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج المسجد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أجلسك قال سمعتك وتقول, سمعتك وتقول لا ماذا اجلس فجلست انظر للاعتمار يبقى أن تسأل نفسك كم من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليك فتردها أحيانا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره من أعظم العبادات عبودية الطاعة فإن من يحب أحدا ماذا يبادر في الامتثال والطاعة ولله عز وجل ماذا المثل الأعلى في ذلك فإن من عظيم حب الله المبادرة ماذا في طاعته سبحانه وتعالى وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت قال فما عنف واحدا من الفريقين ما خط أحدا من الفريقين لكن يبقى السؤال من الفريق الذي كان أصوب الذين صلوا ماذا في الطريق, في الطريق لأن مواقيت الصلاة ماذا محدودة مؤقتة قالوا في لفظ إن, ان النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب قال لا يصلي أحد عصر إلا في بني قريضة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بل نصلي لم يرد ذلك منا يعني لم يرد منا إلا العجلة فذكر ذلك للنبي فلم يعنف واحدا منهم الحديث في البخاري والحديث استدل به البخاري وغيره على جواز الصلاة بالإيماء حال الركوب ما وجه الدلالة البخاري يقول هو دليل على جواز ماذا الصلاة بالإيماء حال الركوب ما وجه الدلالة أي كان الاولى بهم ماذا أن يصلوا إيماء وهم ماذا وهم سائروا وهم سائروا واخرجه البخاري في كتاب الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وإيماءا قال ابن المنبر كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول إن المطلوب يعني لو كان الإنسان يطلب من شخص يدركه إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماء وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض وإن كان طالبا نزل فصلى على الأرض راجلا اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها سببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في وقتها مع أن المفهوم من قول النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريضة المبادرة بالذهاب إلى بني قريضة والمسارعة وأن لا يشغل عنها بشيء لا, لا أن تؤخر ماذا؟ الصلاة لا أن تؤخر الصلاة أو لا أنه تأخير للصلاة في نفسه بحيث حيث أنه تأخير فاخذ بعض الصحابه بماذا ان اصولي اخذ بعض الصحابه بالمفهوم واخذ بعضهم بالمنطوق واضح حسنت واضح معي اخذ بعضهم بالمفهوم فماذا عمل الذين اخذوا بالمفهوم صلوا في الطريق والذين اخذوا بالمنطوق صلوا في بني قرد فماذا فاخروا الصلاه فلم يعنف احدا فصلوا فاخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ فصلوا حين خافوا فوات الوقت وأخذ آخرون بهذا ظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها ولم يعنف واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون وقد استدل به من قال ماذا؟ إن المجتهد مصيب وفيه دلالة لمن يقول بالمفهوم وفيه دلالة لمن يقول بالقياس فقد قاس الصحابة قياساً أولوياً وفيه دليل لمن يقول بمراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً فيه أنه لا يعنف في المجتهد فيما فعله باجتهاد ظاهر إذا بذل وسعه في الإجتهاد وهذا مسلك عظيم فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا اجتهد المجتهد وقد بذل وسعه في الاجتهاد لا يعنفه صلى الله عليه وسلم وهذا مسلك في التربية المربي في تربيته المدرس في المدرسة والاب في بيته إذا اجتهد الابن يتوقع الخير ويتوقع الحق وقد بذل وسعه لا تعنف حتى لا تقول شيئا لا تعلق وإذا أردت أن تبين وترشد ماذا ليقم بعد ذلك بعد بعد الزمن واضح لأنه قد بذل ماذا بذل وسعه وهذا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية والتعليم هل يجوز؟ تأخير الصلاة عن وقتها كما بين الإمام في شدة الخوف الصحيح أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في شدة الخوف بل يصلونها ركبانا وإمامة رجالا يعني ومشات وراكبين نعم حسب قدرتهم حسب كل حسب قدرتهم من العلماء فائدة في ختام الباب من العلماء من رجح بعض الصور وبعض الأحاديث باعتبار ماذا موافقتها للقرآن الكريم من قال الذي يترجح في صلاة الخوف مكان موافقا لظاهر آية سورة النساء في صلاة الخوف ومنهم من رجح باعتبار كثرة الروات كحديث ابن عمر ومنهم من رجح بالموافقة للأصول في غير هذه الصلاة فماذا اعتبر اعتبر الصلاوات التي فيها حركة كثيرة ليست موافقة للأصول فرجح باعتبار موافقتها للصور الأخرى من الصلاوات ذكر بعض الملف مسائل. إذا انتظر الإمام قائما هل يقرأ الإمام إذا كان ينتظر الفريق الثاني قيل يقرأ وقيل يسبح وقيل يسكت وقيل هو مخير المسبق في صلاه الخوف ماذا يفعل قالوا يبدأ بالقضاء ثم ماذا ثم يبني على صلاته من أنواع صلاة الخوف وهي آخر مسألة في الباب صلاة المسايفة وهو إذا التحم القتال واشتد الخوف فيصلي كيف ما أمكن كيف ما أمكن لا يشترط أن يتوجه إلى القبلة لا يشترط ماذا أن يقامت الأركان والواجبات على يعني ما وجبت واضح بل يصلي كيف ما أمكن راكبا ماشيا مومئا حتى لو تحرك معه ماذا سلاحه والته نعم ويرخص له في ترك القبلة والأعمال الكثيرة لحاجة وهو قول ابن عمر وبه أخذ الجمهور مالك والثوري والشافعي وعامة العلماء واستدلوا به له بقول الله فإن خفتم فرجالا أو ركبانا بهذا يكون انتهى باب صلاة الخوف ونشره في صلاة الكسوف لا لا, لا صلاة الخوف ما تسقط لكن أحسن سؤال جيد إن لم يستطع أن يتوضى تيمم يتيمم وهو راكب إذا خشي فوات الوقت صلى على حال حسن سؤال جيد فهموا وبعضهم صلى فلا يقتضي المسائل لكنه استدل به على من قال ان انه يقتضي الفساد صحيح اي اي المسبوق لو أدرك ركعه والركعة الأولى لم يدركها فماذا يفعل يقضي ثم يأتي بما بعدها معليمه هذه من اختلاف الصور أحسن طيب باب صلاة الكسوف نعم قال رحمه الله أبواب صلاة الكسوف باب النداء لها وصفتها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال لما كسفت الشمس على أهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلّي عن الشمس وقالت عائشة رضي الله عنها ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه وعن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وعن عائشة ايضا قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوع طويلا هو أدنى من القراءة الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حميده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله عز وجل لا ينخصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموا فإذا رايتموهما فافزعوا الى الصلاه وعن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا خسيفة. هذه خسفت اللفظه خسفت نصح خسفت وخسفت وعن ابن عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سوره البقره ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون <متعين> الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وقد وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله متفق على هذه الأحاديث وعن اسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطّال السجود ثم رفع ثم سجد فأطّال السجود ثم قام فأطّال القيامة ثم ركع فأطّال الركوع ثم قام فأطّال القيامة ثم ركع فأطّال الركوع ثم رفع فسجد فأطّال السجود ثم رفع ثم سجد فأطّال السجود ثم انصرف رواه أحمد والبخاري وأبو داود وابن ماجه وعن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه فأطّال القيام حتى جعلوا يخرون ثم ركع فاعطال ثم رفع فاعطال ثم ركع فاعطال ثم رفع فاعطال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت اربع ركعات واربع سجدات رواه احمد ومسلم وابو داود قال رحمه الله باب من اجاز في كل ركعه ثلاث ركوعات واربعه وخمسه عن جابر قال الباب الأول كان في الصفة،, الصفة في كل ركعة ماذا وسجدتان. بصفات أخرى قليل باب قال باب من أجاز في كل ركعة ركوعات وأربعة وخمسة. عن جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ستة فصلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم وأبو داود وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد والأخرى مثلها رواه الترمذي وصححه وعن عائشة أن النبي صلى أن النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات وأربع سجدات رواه أحمد والنسائي وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع والأخرى مثلها يعني كم ركوع لاحظوا ثم ركع ثم ركع ثم ركع ثم أربع ركعات وفي لفظ صلى ثمانية ركعات في أربع سجدات روى ذلك أحمد ومسلم والنسائي وابو داود وعنبي ابن كعب قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد وسجدتين، ثم قام إلى الثانية فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في المسند، وقد روى بأسانيد حسان من وقد روي بأسانيد حسان من حديث سمرة والنعمان. والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ركعتين كل ركعة بركوع وفي حديث قبيصة الهلالي عنه صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة والأحاديث بذلك, كل والأحاديث بذلك كله لأحمد والنسائي والأحاديث المتقدمة بتكرار الركوع أصح وأشهر على باب صلاة الكسوف أولا من العلماء من يجعل باب صلاة الكسوف في بين ماذا؟ بين صلاة الخوف والاستسقاء ومنهم من يجعلها قبل مباشرة بعد صلاة العيدين ومنهم من يجعلها في آخر باب الصلوات في آخر باب الصلوات الكسوف والخسوف اولا الخسوف بمعنى النقص الخسوف بمعنى النقص والكسوف بمعنى التغير إلى السواد هذه من معانيها الاصليه والكسوف مصدر كسفت الشمس إذا ذهب نورها يقال كسفت الشمس والقمر وكسف وانكسف وخسف وخسف, وخسف وانخسف ست لغات في الكسف والخسف قال النووي في المجموع الأصح المشهور في كتب اللغة أن الخسوف والكسوف مستعملان في معنى واحد فيقال خسف القمر وكسف القمر يقال خسف الشمس وماذا؟ وخسف وكسف القمر والأشهر في ألسنة الفقهاء الأشهر في ألسنة الفقهاء تخصيص الكسوف بأي شيء بالشمس والخسوف بالقمر لقول الله وخسف القمر ولأنه جاء في أكثر الروايات وانكسفت الشمس لكن جاء في بعض الروايات خسفت الشمس واختار هذا القول ثعلب من أئمة اللغة والدع الجوهري في الصحاح أنه أفصح أن التخصيص للشمس بالكسوف وللقمر بالخسوف هذا أفصح في لغة العرب لكن الصحيح أنه يجوز فيه أن يقال خسف القمر وكسف القمر وكذا في الشمس وقيل الكسوف هذا من أقولها للغة الكسوف في أوله والكسوف في آخره فيقال للشمس في أول ماذا أمرها كسوف وفي آخر أمرها خسوف وهكذا في القمر وقد بوّب البخاري رحمه الله باب هل يقال كسفت الشمس أو خسفت الشمس وقال الله عز وجل وخسف القمر انظر تبويب الامام البخاري رحمه الله الكسوف ظاهرة عظيمة سبب كسوف الشمس حيلولة القمر بين الأرض والشمس ولهذا اتفق الأهل الفلك وأهل المعرفة على أن الكسوف لا يقع إلا في آخر ماذا كسوف الشمس لا يقع إلا في آخر الشهر القمري في آخر الشهر القمري في الأيام الأخيرة الخمسة والست الأخيرة وسبب خسوف القمر ماذا توسط الأرض بين القمري والشمس لأن القمر إنما يكتسب ضوءه ونوره ماذا من الشمس ولهذا لا يقع خسوف القمر إلا في ماذا في وسط الشهر القمري في الليالي غالبا البدريه. قيل إن الكسوف الذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعلم عند الله حصل في السنة العاشرة بالمدينة يوم الاثنين التاسع والعشرين من شوال التاسع والعشرين من شوال الموافق السابع والعشرين من يناير عام ستة وعشرين واثنين وثلاثين للميلاد. الساعة الثامنة وثلاث وثلاثين دقيقة هذا بحساب الفلك الشهير محمود باشا في رسالته اللطيفة نتائج الأفهام في تقويم العربي قبل الإسلام قد يقول قائل كيف يعرف ذلك يعرف بماذا بحساب يعرف بحساب هذا علم معروف والله عز وجل قد علم الناس هذا الباب علم الفلك إنما ذكرت هذا لأن من العلماء من قال إذا كان،, معي، إذا كان وقع كسوف الشمس في عهد النبي في شوال فبينه وبين وفاة النبي كم أربعة أشهر إذا كان وقع في شوال في آخر شوال في السنة العاشرة فلم يعيش النبي بعدها إلا ذو القعدة صلى الله عليه وآله وسلم وذو الحجه ومحرم وسفر وتوفي صلى الله عليه وسلم في ماذا في الثاني عشر من ربيع الأول صلى الله عليه وسلم فلم تدن حياته بعد ذلك إلا أربع ماذا؟ أربعة أشهر فيبعد هنا المسألة أثرها فيبعد أن يكون صلى النبي الكسوف أكثر من مرة ولذلك رجح أكثر العلماء من المحدثين السابقين ومن المعاصرين أن النبي لم يصلي الكسوف في حياته إلا مرة واحدة وهذا من أدلة ترجيح كما سيأتي في بعض الصفات دون, دون بعض, في بعض, الصفات دون بعض الأصل في مشروعية صلاة الكسوف الكتاب والسنة والجمع أما الكتاب فقول الله عز وجل لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ومن السنة ما سمعنا من الأحاديث الصحاح التي جاءت في, في المتفق عليه وفي السنن من قول عائشة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها إن الشمس والقمر آيتان الله أكبر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رأيتموهما في رواية فصلوا وفي رواية فاذكروا الله وفي رواية لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا فافزعوا إلى ماذا؟ إلى الصلاة وادعوا حتى ماذا؟ حتى ينكشف ما بكم أما الإجماع فقد أجمع أهل العلم كما قال ابن قدامة على مشروعية صلاة الكسوف الشمس وإنما وقع الخلاف في ماذا في صلاة القمر لماذا في صلاة خسوف القمر لماذا وقع الخلاف لأن النبي ما صلى إلا صلاة الكسوف ولم يصلي صلاة الخسوف لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية تاني من آيات الله يخوف الله بهما عباده فإذا رايتموهما ماذا فافزعوا إلى ماذا إلى الصلاة فجعل حكم صلاة الكسوف كحكم صلاة الخسوف نعم جاءت أحاديث كثيرة في صفات صلاة الكسوف والخسوف قال ابن العربي إن الكسوف رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر رجلا وتبعه المنذري في هذا القول قال رحمه الله باب النداء لها وصفتها ثم ذكر حديث إذا سيذكر في هذا الباب ماذا في هذه الترجمة بسألتين مشروعية النداء لصلاة الكسوف وماذا وصفتها المشهورة فذكر حديث عبد الله بن عمر قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله نودي إن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلي عن الشمس قالت عائشه انظروا ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان اطول من وعن عائشه قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا ينادي ان الصلاه يبعث مناديا الصلاه جامعه بصحه الصلاه ماذا الصلاة جامعه فقام فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات دل الحديثان على ماذا على مشروعية النداء لصلاة ماذا؟ لصلاة الكسوف والخسوف وقد اتفق العلماء على أنه لا أذان لصلاة الكسوف ولا إقامة وإنما استحب أهل العلم أن ينادى لها بالصلاة جامعة أو إن الصلاة جامعة ولم تنادى أو ينادى لصلاة بهذا اللفظ إلا إلا الكسوف ولذلك لا يشرع النداء بهذا اللفظ إلا للصلاة ماذا الكسوف ففي حديث الباب عائشة عبد عبدالله بن عمر قال الصلاة جامعة قال ابن دقيق العيد هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك لم يرد في السنة عدد تحديد مرات النداء الصلاة جامعة هل ينادي لها مرة أم ثلاث أم أكثر فيقال الأصل أن ينادى لها مرة أو ما تدعو الحاجه إليه فإن كان لا تتحقق المقصود إلا بتكرار النداء كرر النداء الصلاة جامعه قال خسفت وفي النفضة التي قال كسفت فهو دي على استعمال كسوف والكسوف فبعث مناديا مشروعية ماذا بعث المنادي لأن ينادي الصلاة ماذا الكسوف فبعث مناديا الفعل التعقيب تدل على ماذا على المبادرة والفورية تدل على المبادرة والفورية يظهر ان المنادي ليس معلوما أي منادي لا يلزم أن يكون المنادي هو ماذا المؤذن نعم فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات نعم. ثم ذكر حديث عائشة قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد في رواية فخرج فزعا في رواية فخرج فزعا الإمام اختصر في بعض الروايات هنا لكن المسلم رحمه الله والبخاري أورد الروايات يعني بطولها حديث عائشة هو أشهر حديث في, ماذا في صناة الكسوف تقول عائشة غسفت الشمس فخرجت قالت عائشه فخرجت في نسوه بين ظهري حجر في المسجد يعني خارج حجر النبي صلى الله عليه وسلم فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مركبه حتى انتهى الى مصلاه الذي كان يصلي فيه فقام وقام الناس وراءه قالت عائشه فقام قياما طويلا الحديث قالت فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى وصف الناس وراءه دليل على ماذا؟ لم يذكر الإمام هذه المسألة دليل على مشروعية صلاة الجماعة للكسوف دليل على مشروعية صلاة الجماعة للكسوف وليست شرطا لصحتها فلهم من يصليها ماذا؟ قراده لانه علقه بانجلاء ماذا بانجلاء الايه بانجلاء او جلاء الايه ثم رفع راسه وقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ثم قام في قراءة قراءه طويله وهي أدنى من القراءه و ثم كبر فركع ركوعا الحديث الى ان قالت حتى استكمل أربع ركعات يعني تقصد ركوعات وأربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة حديث عائشة في البخاري وقد كررها الإمام رحمه الله في أكثر من أربعة عشر موطنا انظر يعني كيف البخاري رحمه الله يرتب أبوابه يعني ويعنونها حقيقه مسلك عظيم للامام البخاري لكن انا اسالكم في اي الابواب هو في كتاب صلاه الكسوف طيب في اي الابواب في باب النداء في باب النداء لصلاه الكسوف كذلك ها باب ما ذكر الصفه ما ذكر طب خلينا بعض الروايات لنؤكد نؤكد الألفاظ. قالت عائشة في بعض الروايات فخطب الله فخطب الناس وحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آية تاني من آيات الله لا ينخسفان لى لموت أحد ولا لحياته. فإذا رايتهم ذلك فادعوا الله وكبر وصل وتصدقوا ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم ولبكيتم كثيرا وفي رواية قالت فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس حتى انجلت الشمس وفي رواية لها رضي الله عنها مما ذكرت في الرواية قالت فخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس ثم قال يعني ما قاله صلى الله عليه وسلم في رواية عن عائشة زوج النبي أن يهودية جاءت تسألها فقالت أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله عليه وسلم يعذب الناس في قبورهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك قيل إن ذلك كان في ماذا في صلاة الكسوف كان في صلاة الكسوف وفي لفظ ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غدات مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمره. هذا يؤكد أن صلاة الكسوف كانت ضحى وذلك التوقيت الذي ذكره الفلكي الشهير يعني قريب مما ذكره لأنه لاحظ الشيء أن الصلاة كانت طويلة قرأ النبي نحو سورة البقرة في الركعة الأولى ولا يمكن ذلك إلا أن يكون الوقت طويلاً يعني أقل شيء ماذا أن يكون ماذا الكسوف حدث في أول الضحى في أول الضحى نعم ثم قام يصلي وقام الناس وراءه فقام قياماً طويلاً ثم قال الراوي ثم ركع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر بعد يعني لما خطب فيهم صلى الله عليه وسلم طيب نعود أين ذكر البخاري؟ كذلك في صلاه الكسوف في باب الخطبه في الكسوف وباب الصدقه في الكسوف ما ذكر طيب رحمه الله ذكره في الصدقه في الكسوف وفي باب خطبه الامام وفي باب هل يقال كسفت الشمس او خسفت وباب التعوذ من عذاب القبر يعني في صلاه الكسوف وباب صلاه الكسوف في, في المسجد وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته وباب الركعة في الكسوف الأول أطول وباب الجهر بالقراءة في الكسوف روعة في الترجمة والتصنيف والتاليف الامام وأخرجه في باب غريب باب اذا إن انطلقت الدابة في الصلاة كيف؟ اخرجت تذكرون حديث الكسوف في روايه من روايته اني سلم تحرك فأراد ماذا ان ياخذ قطفا قال فوريت الجنه فتقدمت حتى كدت ان اخذ ماذا قطفا من عنب فهذا دليل على الحركه في الصلاه فقاسه البخاري على من كانت معه دابه فتحركت فهل هو ان يتحرك قال باب واذا فتلت الدابه في الصلاه هذا من روعه ماذا الربط وعمق العقلي التي كان يتمتع بها المخالدة احترر المترجمون ما علاقة الباب بماذا بالترجمة واخرجه في باب صفة الشمس والقمر في كتاب بدء الخلق واخرجه في باب التفسير اين في باب التفسير كما قرأناه اخرجه لما ذكرت لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سيب السوائب السيا... هو من؟ ها؟ عمر بن لحي، فأخرجه رحمه الله في باب ماذا؟ في باب التفسير في قول الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وأخرجه في كتاب النكاح باب الغيرة إنه ليس أحد أغير من الله وأخرجه في باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الايماني والنذور كتاب عظيم كتاب البخاري في كل دست يزداد الإنسان ب يعني بروعة ما كتبه هذا الإمام وحسن تعليفي وجودة تصنيفه وفتح الله لا هذا فتح مع قلة ماذا مع قلة ذات اليد ومع قلة المكنة العلمية العلات يعني والكتابة إلا أنه رحمه الله صنف هذا الكتاب العظيم بهذا التصنيف الدقيق طيب قال إن الشمس حديث عائشة الثالث إن الشمس والقمر آيتان من آية الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة لاحظوا فافزعوا إشارة إلى ماذا إلى المبادرة وعبر بالفزع والتعبير بالفزع يدل على عظم الشأن ماذا شأن الكسوف والخسوف والله كما قال النبي إنهما آيتان من آية الله يمكن الناس في زماننا الآن ماذا تساهلوا بالكسوف والخسوف لأنهم ماذا يعلمون بهما قبل فهل يخالف هذا أن هاتين آيتين من آيات الله يخوف الله بهم عباده نعم طيب ما الذي سيحصل بعد الكسوف والخسوف قد يحصل شيء الله أعلم به نعم قال فافزعوا إلى الصلاة الصلاة هنا ماذا المعهودة وهي الصلاة المعروفة نعم والحديث خرجه البخاري كما ذكرنا طيب ثم ذكر حديث من عباس قال خسفت الشمس فصلى رسول الله فقام قياما طويلا الحديث إلى أن قال ثم انصرفوا قد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينقصفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله دليل على استحبابي الإكثار من ذكر الله في ماذا في الخسوف والكسوف والالتجاع عند الله عند, عند المخاوف والفزع بأي شيء بالصلاة والدعاء والاستغفار والصدقة فإن ذلك سبب لمحو ما فرط فيه من العصيان يرجى به زوال هذه المخاوف وان الذنوب صلى الله العافيه سبب للبلايا والمهالك والعقوبات العاجله والاجله وان الاكثار من الصلاه والذكر والدعاء والاستغفار سبب لزوال ماذا هذه الشدائد نعم. ثم ذكر حديث اسماء أن النبي صلى الله صلى صلاه الكسوف فقام فاطال القيام الى ان قالت رضي الله عنها وارضاها الحديث ثم رفع في السجد ثم قالت فثم انصرف رواه البخاري وابن ماجه ثم ذكر حديث جابر كسفت الشمس على عهد رسول الله عليه وسلم فصلى في رواية قالت قال جابر في يوم شديد الحر في يوم شديد الحر فصلى بأصحابه فطال القيام حتى جعلوا يخرون من طول القيام ثم ركع فطال ثم رفع فطال ثم رفع إلى أن قال فكانت اربع ركعات واربع سجدات رواه أحمد ومسلم إذن هذه الأحاديث التي في الصحيحين وفي غيرها من حديث من عائشة وحديث عبد الله بن عمر وحديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أسماء كلها دلت على أن صلاة الكسوف ماذا ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان هذه الصفة المشهورة في هذه الأحاديث الصحة في الباب الذي يليه ذكر ماذا ذكر باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركعات وأربعة ركعات وخمسة ركعات لم يتعرض للسجود السجود كما هو في كل ركعة ماذا سجدتان فذكر حديث جابر قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ست ركعات بأربع سجدات رواه أحمد ومسلم داود. هذا الحديث رواه مسلم من طريق عبد الملك عن عطاء عن جابر والمحفوظ هو ما جاء عند مسلم من روايه اسماعيل بن علي عن هشام الدستوائي قال حدثنا ابو الزبير قال حدثنا جابر وفيه فكانت اربع ركعات واربع سجدات اذا هذا الحديث شاد شاد بهذا اللفظ ثم ذكر حديث ان حديث جابر الذي سبق ماذا حديث جابر في مسلم الذي من الطريق الاخر ماذا اثبت انها ركعتان في اربع ركعات واربع سجدت، ثم ذكر حديث عباس أنه صلى في كسوف، فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع يعني كم أربعة ركوعات، ثم سجد والأخرى مثل رواه الترمذي والصحح والحديث ماذا مُنكر؟ في الحديث الذي سبق معنا قبل قليل حديث عباس يخالف هذا الحديث وهو ماذا أثبت حديث ابن عباس الذي في الصحيح أثبت مما رواه الترمذي ثم ذكر حديث عائشة عن النبي صلى ستة ركعات وأربع سجدات رواه النسائي وأحمد والحديث كذلك فيه نكارة ثم ذكر عن حديث عباس في كسوف فقرأ ثم ركع الحديث كذلك هذا الحديث منكر وفي لفظ صلى ثماني ركعات في أربع سجدات هذا الحديث وإن كان أخرجه مسلم ابن خزيمة إلا أنه علل بأن فيه حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس وقد عنه وأن حبيبا قد خالف غيره ممن روى عن ابن عباس مما روى عن ابن عباس ثم ذكر حديث أبي بن كعب قال كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين حديث رواه ابو داود وهو اسناد ضعيف فيه أبو جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى التميمي ليس بقوي في الحديث قال ابن حبان ينفرد بالمناكير عن المشاهير قال الإمام هنا وقد روي بأسانيد حسام الحديث سامرة والنعمان بن بشير وعبد الله بن عمر, عمر أنه صلى صلاة صلى ركعتين كل ركعتين بركوع. نعم هي في ظاهرها حسان لكنها شادة قد يكون حديث صحيح وحسن رجالهم موثوقون ومتصل إسناد لكن يخالف فيه الثقة من هو أوثق من. بنقول بشدوده بأنه حديث شاد وفي حديث قبيص الهلالي. قال إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحاديث صلاة صليتموها من مكتوب مكتوبة ولا بذلك كل عندي أحمد النسائي حديث قبيصه كذلك حديث ضعيف شاذ ولا حديث المتقدمة قال الامام بتكرار الركوع الصح هو أشهر يعني أي حديث حديث الباب الأول أنها فقط ركوعان ماذا في كل ركعة إذا المسألة الباب المهمة يقال دلت أحاديث الباب المتفق عليها في الصحيح وغيرها من السنن المسانية أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجودان يطيل فيهما القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود كل واحدة أطول مما بعدها والذي اتفق عليه العلماء أن صلاة الكسوف ركعتان وقع خلاف في عدد الركوع في عدد ماذا الركوع والسجود فذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل الحجاز إلى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة الركوعان وسجودان وهو قول أبي ثور وداود الظاهري وقد حقي ذلك عن عثمان بن عفان وحكي عن ابن عباس ودليلهم أحاديث الباب التي تقدمت معنا حديث من عبد الله بن عمرو وحديث عائشة برواياته وحديث ابن عباس في صحيح البخاري ومسلم وحديث اسماء وحديث جابر كذلك وذهب النخعي والثوري وابو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة الجمعة ما دليلهم؟ أحسنت دليلهم آخر حديث حديث قبيصة الهلالي إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة فشبهها بأي شيء بالمكتوبة واقرب شيء لها صلاة ماذا الجمعة نعم لكن الحديث فيه ضعف نعم طيب إذا كانت على هيئة الجمعة لا يجهر فيهما بالقراءة ولا تقام إلا في المصر مع الإمام فإن لم يقمها الإمام عند الحنفية ماذا صلوها فرادا صلوها فرادة. والسبب في الخلاف بين العلماء اختلاف الروايات الوالدة في هذا الباب انتبهوا معي ويقال الآن ما الأصل في صلاة الكسوف أي حديث عائشة وابن عباس تعتبر أصلان في هذا الباب لو لا الوقت قرأت بعض الحديث الصحيح حديث. ويقال إن المحفوظ هو حديث ابن عباس في صلاة الكسوف وحديث عائشة وحديث ابن عمر وحديث اسماء في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلىها أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات وهو ما اتفق عليه الشيخان رحمهم الله البخاري ومسلم وأما حديث ابن عباس أنه صلى ثمان ركعات فهو عند مسلم كما ذكرنا من طريق سفيان عن حبيب عن طاوس عن ابن عباس وقد ضعفها جمع من الأمة وقد ضعفها ابن حبان والبيهقي وأما حديث جابر فهو غير محفوظ المشهور خلافه كذا حديث ابي بن كعب ففي إسناده ضعف كما ذكرنا لضعف من لضعف جعفر الرازي عيسى بن أبي عيسى التميمي ولهذا فلا خلاف بين العلماء في أن صلاة الكسوف ركعتان وإنما الخلاف في ماذا في الركوعات وماذا والسجد وقد جاء الاختلاف في الحديث على عدد الركوع والسجد كما في رواية مسلم في حديث ابن عباس ابي ابن كعب العلماء سلكوا في هذا المسلك للجمع بين الرواية مسلكان انتبهوا معي. المسلك الأول قالوا أن الكسوف إنما وقع مرة واحدة ولم يتعدد الكسوف وهذا القول من من رجحه ماذا؟ الإمام البخاري رحمه الله ورجحه البيهقي ورجحه بن دقيق العيد وابن حجر ومن عاصرين الشيخ أحمد شاكل والألباني وقبل وقبلهم ابن القيم أن الكسوف لم يقع إلا مرة واحدة فبناء عليه فإن النبي لم يصلي الكسف إلا مرة ولذا فإن القول بأنه جاء على صفات مختلفة قول ضعيف قول ضعيف جيد وأنه يرجح ما اتفق عليه الشيخان في صفة صلاه الكسف على من فرد به من؟ على من فرد به مسلم على من فرد به مسلم وغيره ويحكم على الروايات الأخرى بالشدود إذ أن ألفاظ الرواية تدل على أن, أن هذا هو الكسوف الأول الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وتدل على عدم تعدد الحادثة قال ابن عبد البر رحمه الله إنها أي حادثة صحيحة أصح ما في الباب عن رواية عباس وقال النوي يقال الحفاظ الروايات الأولى أصح ورواتها أحفظ وأضبط وقد نقل ابن القيم عن الشافعي والبخاري انهما كانا يعدان الزياده على الركوعين في كل ركعه غلطا من بعض الرواة القول الثاني القول بتعدد الكسوف ان الكسوف تعدد وان النبي صلاها عده مرات ولذا جاءت على من روايه وهو ظاهر صنيع من مسلم وهو ظاهر صنيع المسلم واختار هذا القول ابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وقواه النووي ولكن لا شك كما ذكرت قلنا الصواب والعلم عند الله والله أعلم أن النبي لم يصلها إلا مرة طيب من أين ورد الوهم قيل من أسباب الوهم طول الصلاة يعني قد نقول الصلاة دامت أكثر من أربع ساعات أو خمس ساعات إذا قلنا النبي صلى الله الساعة الثامنة مثلاً والظهر في شدة الحر بتوقيتنا ثاني عشر ونصف مثلا بمعنى أنه استمرت السلاة أكثر ونصف واضح فهي صلاة طويلة أو أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في أي شيء في الصلاة صلى الله عليه وسلم واضح فطول صلى الصلاة وطول وكونها اتت على صفه غير معتادة لم يعلمها الصحابة هذه الصفة أول مرة يصليها النبي مما جعل ماذا؟ الوهم يقع عند ماذا؟ عند بعض الرواة وقد يقال وهم ليس من الصحابة الوهم فيما نقله من دونهم ولذلك أثبتنا مخالفة ماذا ابن عباس جاء عنها أكثر من رواية الرواية التي في الصحيح ما هي تفق عليها الشيخان أنها ركعتان بأربع ركوعات وأربع سجدات لكن في غير في مسلم فرد بأنها ماذا ثلاث ركوعات ماذا وفي رواية أربع وفي النساء خمس واضح ولذلك الإمام النسائي قال باب آخر في صفة صلاة الكسوف باب آخر وجعل الصفة المشهورة في أول كتابه في كتاب صلاة الكسوف رحمه الله إذا الراجح والعلم عند الله هو هذا القول طيب لو ذهب قائل إلى التنوع فلا ينكر عليه فلا ينكر عليه في هذا نعم في الأحاديث حديث الباء مشروعية طول القيام ولم يذكر حده وقدره بنحو سورة البقرة في الحديث فقام قياما بنحو سورة ماذا؟ سورة البقرة تفق العلماء على أنه يقرأ في القيام الأول من كل ركعة يقرأ الفاتحة واختلفوا في القيام الثاني هل يقرأ الفاتحة أو يستعلف ماذا؟ القراءة المباشرة والصواب أنه يقرأ الفاتحة ذهب الأكثرون من العلماء إلى استحباب طالت السجود لحديث أسماء وحديث عائشة إنها قالت ماذا ما رأيت ما ركعت قط قط أطول من ولا سجودا ماذا أطول منه لم يذكر إن موسى لم يذكر إن المؤلف حديث بموسى الاشعري في الخسوف وهو قد جاء الصحيح قصفت الشمس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزي يخشى أن تكون الساعة حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود وهو يدل على أن من السنة فعل الخسوف أين في المسجد وهو المشهور من مذاهب العلماء أن السنة أن تكون ماذا صلاة الكسوف والخسوف في ماذا في المسجد وذهب بعض العلماء إلى أنها تصلى في السحراء لأجل ننظر في ماذا في انجلاء القمر هل أو الشمس هل انجل الكسوف أو لم ينجلي لاحظوا في حديث جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله فصلى بأصحابه قال رضي الله عن ثم سجد السجدين ثم قام فصنع نحو من ذلك ظاهر الحديث أن طول الاعتدال الذي ماذا يلي السجود لم يذكر هنا هل يطيل في الاعتدال أو لا يطيل لكن الظاهر أنه يطيل الظاهر أنه يطيل في حديث جابر وفي الحديث السابقة ذكرت عائشة ماذا أنه خطب وذكرت أسماء أنه خطب فدلت الأحاديث على مشروعية خطبة ماذا الخطبة بعد صلاة الكسوف وأن خطبه الكسوف لا تفوت بأي شيء بالانجلاء فلو انجلاء لا تفوت ماذا الخطبة وسياتي إشارة إلى هذه المسألة طيب هنا مسألة ما حكم فعل صلاة الكسوف أو الخسوف في وقت النهي هل يجوز أن تفعل هذا مبني على أي مسألة ما تقدم من فعلها في أوقات ماذا الصلاة في أوقات النهي فنقول جوز صلاة الكسوف في وقت النهي من الشافعي رحمه الله وهو قول لمالك وأحمد في رواية ورجحه الشيخ والسلام لأنها ماذا من ذوات أسباب لأنها من ذوات ماذا الأسباب وقال أبو حنيفة وأحمد لا تصلى إلا في لا تصلى في الأوقات المنهي عنها. المعتمد عندنا في مذهب الحنابلة لا تصلى تذكرون؟ لا تصلى في الأوقات المنهي عنها. روي ذلك عن جماعة من التابعين. وكما ذكرت هي مبنية على مسألة في ماذا؟ في أوقات النهي. وقد صححنا فيما تقدم ماذا؟ أنه يصلى ذوات الاسباب في أوقات النهي. لم نشر إلى حكم صلاة الكسوف. حكم صلاة الكسوف إطلاقاً. جي صلاة الكسوف ما حكمها؟ صلاة الكسوف سنة مؤكد على قول جماهير أهل العلم. بل حكى نويل إجماع على ذلك وذهب بعض الحنفية إلى وجوبها للأمر به لقول ماذا فافزعوا إلى الصلاة وصرح أبو عوان في صحيح بوجوبها قال باب وجوب صلاة الكسوف قال ابن حجر ولم أره لغيره إلا ما حقي عن مالك أنه اجراها مجرى الجمع يعني في وجوبها ولذا القول بأنها واجب إما وجوبا كفائيا أو وجوبا عينيا قول قوي فإن النبي ماذا فزع صلى الله عليه وسلم وقال فافزع إلى الصلاة وقال فإن رأيتم ذلك فاذكروا الله وأمر بماذا بنداء خاص نادى لها نداء خاص الصلاة جامعة لم ينادي لغيرها وماذا وصلاها ماذا على الفور يجر رداءه صلى الله عليه وسلم وأمر فيها ماذا بالصدقه والتكبير والعتق كما سيأتي ثم خطب الناس خطبة فهذا يقول العلماء أنها ماذا ما يدل على وجوبها الكفائي أو العيني ولعل الأقرب أن يقول وجوبها ماذا الكفائي كأنها فرض كفاية كأنها فرض كفاية لكن ينبغي الحقيقة لطالب علم الا لا يتخلف عن هذه الصلاة العظيمة نعم إذا من قول الإمام رحمه الله الباب الثاني باب من أجاز في كل ركعة ثلاث ركوعات أو أربعة أو خمسة ماذا يميل الإمام ما يميل الإمام الإمام ماذا قال في آخر الباب والأحاديث المتقدمة بتكرار ركوع صح وأشهر يميل أي شيء إلى عدم إلى عدم تكرار الركوعات وأن الصفة المشهورة هي ما ذكرنا ماذا في حديث ابن عباس المشهور في الصحيحين وحديث عائشة الباب الذي يري باب الجهر نعم وقال رحمه الله باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجاه وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها رواه الترمذي وصححة وفي لفظ قال قسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى المصلى فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث رواه أحمد وعن سمره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف ركعتين لا نسمع له فيها صوتا رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا يحتمل أنه لم يسمعه لبعده لأن في رواية لأن في رواية مبسوطة له أتينا والمسجد قد امتلأ باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف عقد المؤلف هذا الباب ليبي Becca مشروعية أن يجهر الإمام بالقراءة في صلاة الكسوف حادث الباب قال عن عائشة النمس المنزل في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات أخرجه البخاري ومسلم كما ذكرنا أخرج البخاري في أي كتاب كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف لاحظوا هنا الإمام رحمه الله من دقته إمامنا المجد قال جهر في صلاة الخسوف ابن حجر وغيره ممن تناقلوا يعني تابعوا في النقل قال في صلاة الكسوف لكن لو رجعنا الصحيحين نجد أنها ماذا؟ صلاة ماذا؟ الخسوف وفي لفظ صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها رواه الترمذي وصححه الترمذي في سفيان بن حسين ضعيف لكن له ماذا؟ ما يعضده وفي لفظ خسفت الشمس على أهد رسول الله فأتى المصلى وهذا من أدلة القائلين ماذا من الشافعية أنها تصلى في المصلى وليس في المسجد المراد في هنا المسجد فكبر فكبر الناس ثم قرأ فجهر بالقراءة وأطال القيام وذكر الحديث رواه أحمد وهو إسند ضعيف في عبد الله بن نهي ضعيف وعن سمر قال صلى بنا رسول الله في كسوف الركعتين لا نسمع له فيها صوتا هذا ماذا مخالف لما سبق رواه الخمسة وصحه الترمذي وابن خزيم وقد ضعفه ابن حجب لكن على القول بتحسينه كما ذهب إليه من ترمذي قاله صحه الترمذي فالجواب عليه أنه يحتمل أنه يسمع لم يسمعه لبعده حاديث الباب دليل على مشروعية الجهر في صلاة الكسوف سواء كانت في الليل أم في النهار سواء كانت في الليل لخسوف القمر أم في النهار لانكساف الشمس لأنها نافلة شرعت لها الجماعة كصلاة التراويح والعيد والاستسقاء ولأن النبي السلام جهر يعني كما في حديث عائشة وأسماء أنه جهر فيها بالقراءة وهذا القول قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وهو مروي عن علي وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وهو رواية عن مالك اختارها ابن المنذر وابن تيمية أنه يجهر في أي كسوف أو خسوف بليل أو نهار وذهب أبو حنيفة ومالك في مذ... المعتمد من المذهب المالكي والشافعي أنه لا يشرع الجهر في صلاة الكسوف إذا كانت نهارا ويشرع إذا كانت ليلا ما دليلهم فقا... قول عائشة وابن عباس فقام قياما نحو من سورة البقاء فلو كان يجهر النبي محتاج أن يقول نحوا لعين ما قرأه ونقول لا إنما أراد ماذا المقدار ولم يرد الإشاء للجهر وعدمه نعم وقالوا لو كان النبي جهر لذكر ابن عباس ما قرأ واستدلوا بحديث ساموراه الذي معنا صلى بنا في كسوف الركعتين لا نسمع له فيها صوتا ووجب بأنه حديث فيه ضعف وعلى القول بتحسينه أو تصحيح كما ذهب إليه الترمذي فالجواب عليه أن سمرته لم يسمع لبعده والامتلاء ماذا المسجد نعم وإن كان الحقيقة الحديث فيه ضعف لأنهم من رواية تعلبه ابن عباد وهو مجهول تفرد بالرواية عن الأسود بن قيس ولذا يعني يستغرب قول الترمذي أنه حديث حسن صحيح نعم الباب الذي يلي قال رحمه الله باب الصلاة لخسوف القمر في جماعة مكررة الركوع عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما كذلك فافزعوا إلى المساجد رواه أحمد وعن الحسن البصري قال خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة فخرج فصلى بنا ركعتين في كل ركعة ركعتين, ركعتين ثم ركب وقال إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه الشافعي في مسنده نعم هذا الباب عقده المؤلف ليرد على من قال على من قال ماذا أن نصرات الخسوف إنما تصلى ماذا أنه من قال أن نصرات الخسوف تصلى فرادا لا تصلى خسوف القمر أنه لا يشرع لها الجماعة وإنما تصلى فرادا واستدل بحديث محمود بن لبيد الأنصاري تيله من آخر من رأى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة من سغار الصحابة إن الشمس والقمر عييتان من آت الله وإنهم لا ينكسبان يموت أحد ولا فإذا رأيتموه كذب ففزعوا إلى المساجد والحديث رواه أحمد قال الحيث مير رجاله رجال الصحيح لكن الحديث فيه فيه ضعف الحديث فيه ضعف ثم ذكر حديث حسن البصري وهو مرسل واسناده ضعيف وهو سناده ضعيف, جداً سناده ضعيف جدا لكن يغني عن أي شيء يغني عن الاحاديث بأمر النبي ماذا بالصلاة جيد وقوله إن الشمس والقمر آياتان فماذا فإذا رايتموهما فافزعوا إلى الصلاة أي صلاة الصلاة, الصلاة على الهيئة التي صلاها النبي وهي في المسجد جماعة يجهر بها واضحنا الباب للأخير قال رحمه الله باب الحث على الصدقة والاستغفار والذكر في الكسوف وخروج وقت الصلاة بالتجلي عن أسماء بنت أبي بكر قالت لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر ايتان من آيات الله لا يخسفان لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فدعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا وعن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره وعن المغيرة بن شعبة قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت فقال الناس إن كسفت لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فادعوا الله تعالى وصلوا حتى ينجلي متفق عليهن نعم عقد المؤلف هذا الباب ليبين مشروعية الصدقة والاستغفار والذكر في حال الكسوف وخروج وقت الصلاة بماذا من جلاء ماذا الآية من الشمس والقمر ذكر حديث اسماء وقد تقدم معنا مطولا قالت لقد أمر رسولا بالعتاقة في كسوف الشمس دليل على مشروعية الصدقة وتحديد نوع الصدقة وهي ماذا العتق العطق ماذا الرقاب ثم ذكر حديث عائشة أنفسلم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد فإذا رأيتم ذلك هذا يتقدم معنا لماذا عاده المؤلف لأن في زيادة لفظ فدعو الله وكبروا وتصدقوا. وهذا في الروايات الاخرى فافزعوا الصلات في الروايه اللي سبقت. فماذا؟ فذكروا الله لك هنا. فجمع فدعو الله وكبروا وتصدقوا ماذا؟ وصلوا الحديث في الصحيحين. والحديث في الصحيحين. وتمام الحديث يعني هذا الحديث ذكرنا قبل قليل يعني يا أمة محمد والله ما من أحد أغير على الله الحديث نعم. ثم ذكر حديث أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى وسلم فصلى وقال إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره استحباب لما ذكر والدعاء والاستغفار وعلى المغير بن الشعب قال انكسفت الشمس على هذه رسول الله يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم فقام النبي وقال إن الشمس والقمر آياتان من آيات الله عز وجل إن كسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فدعو الله تعالى وصلوا حتى تنجم متفق عليه الحديث على دين أو لحديث باب على ما من استحباب أول خوف والفزع من هذه الآية العظيمة واستحباب ماذا المبادرة بالصلاة والفزع إلى ذكر الله عز وجل والاستغفار والدعاء والصلاة والصدق والتكبير والعتق والعتق نعم إذن إجمال للباب من باب ضبط ال السائل أولا حكم صلاة الكسوف ماذا الصواب أنها فرض كفاية والجماعة على أنها سنة مؤكدة لكن حديث تدل الفاضل حديث تدل على أكديته على أكديتها المسألة الثانية يشرع النداء لصلاة الكسوف بماذا او الكسوف بالصلاة جامع أو إن الصلاة جامع المسألة الثالثة مشروعية صلاة الجماعة لماذا لصلاة الكسوف وهو مذهب ماذا لكم من الجماهير خلافا للحنفي الرابعة مشروعية صلاة الكسوف جماعةين في المسجد في المسجد المسألة السادسة مشروعية بعث المنادي أن ينادي بماذا الصلاة جامعه وإنما قلنا المنادي وليس المؤذن أي منادي جيد كذلك المسألة السادسة أن الصفة المشهورة التي عليها أكثر العلماء واتفق عليها الشيخان أنها ماذا أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ماذا ركوعان وسجدتان وأن ما عدا هذه الرواية من الأحاديث هو ماذا شاذ والسبب عدم تعدد روايات الكسوف وأن النبي إنما صلى الكسوف مرة مرة واحدة وأن النبي صلى الكسوف مرة واحدة كذلك مشروعية صلاة الكسوف جماعة في مسجد لخسوف القمر خلافا لمن قال لا يصلى ماذا لخسوف القمر أو قال من قال إنما يصلى لكسوف القمر فرادا لأن العلماء من قال لا يصلى ومنهم من قال يصلى فرادا والمشهور أنه ماذا يصلى جماعة ماذا في المسجد وأخيرا مشروعية ماذا والاكثار من الذكر والتكبير والاستغفار والصدقه والعتاق جيد حين رؤية ماذا الكسوف كذا من المسائل أن وقت صلاة الكسوف ينتهي ماذا لم نذكرها بانجلاء الآية من إما من كسوف الشمس أو من خساف ماذا؟ القمر ووقتها ينجلي هل له أن يصليها جزء له ذلك لو كان فترة الكسوف طويلة فله ذلك طيب تبقى مسألة أو مسائل سريعة ما الذي يشرع أن يقرأ في كل ركعة نختم بهذه المسائل ذهب مالك والشافعي أن يقرأ في الركعة الأولى البقرة وفي الثانية آل عمران وفي الثالثة بقدر مئة وخمسين آية من البقرة وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة وذلك لأن الفسلس اللح ماذا صلاة طويلة عيد أن يقرأ في الركعه الأولى البقرة وفي الثانية آية عمران وفي الثالثة بقدر مئة وخمسين آية من البقرة وفي الرابعة بقدر خمسين آية من البقرة وفي كل مرة يقرأ ماذا يقرأ الفاتحه لأنه سيقرأ كم مرة أربع مرات. نعم حكم المسبوق في صلاه الكسوف حكم المسبوق في الصلاة الكسوف اتفق العلماء على أن من أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة الأولى ماذا فقد أدرك الركعة كلها وأدرك الصلاة ويسلم مع الإمام كسائل الصلوات وإن أدركه في الركوع الأول من الركعة الثانية فقد أدرك الركعة الثانيه فإذا سلم الإمام قام فصلى ما فاته ركعة أخرى بركوعين تبقى أي مسألة <تصفيق> نعم أما إذا أدركه في الركوع الثاني من إحدى الركعتين فعند الشافعية والحنابلة يعد مسبوقا لم يدرك شيئا من الركعة عندما الشافعية والحنابلة أنه يعد مسبوقا ويجي ماذا؟ ويقضي الركعة وعند المالكية ووجه عند الحنابلة أنه لا يكونوا مسبوقا وإنما يكونوا مدركا لأن, ماذا؟ لأن الركوع ماذا؟ سنة هنا عندهم نعم لكن لعل الأقرب أنه يكون مسبوقا المسألة الأخيرة هل يصلى لغير كسوف الشمس والقمر كالزلازل والبراكين والرياح الشديدة والظلمة لو وجدت ظلمة شديدة وزلازل مثلا قياسا على الكسوف مثلا استحب أبو حنيفة الصلاة لذلك قياسا على كسوف القمر والشمس وذهب أحمد وشيخ السلام تيمي إلى في الزلزلة فقط لما روي عن ابن عباس وعلي وإن كان في الرواية عنهم ضعف روي عن ابن عباس أنه في الصلة في زلزلة وقد أخرجه ابن شابي شيبة وعبد الرزاق بسند ضعيف ختاما أقرأ بس حديثين أو ثلاثة من حديث الباب لم يردها الإمام حديث جابر رضي الله عنه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله في يوم شديد الحرف صلى الله عليه وسلم فأطال القيام ثم ذكر الصفة إلى أن قال جابر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى فكانت أربع ركعات وأربع ثم قال إنه عرض علي كل شيء تولجونه فعرضت علي الجنة حتى لو تناولت منها قطفا أخذته أو قال تناولت منها قطفا تناولت فقصرت عن يدي عنه وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني اسرائيل تعذب في هرة لها ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض ورأيت أبا ثمامه عمرو بن مالك يجر قصبه في النار وإنهم كانوا يقولون إن الشمس والقمر لا يخسفان إلا لموت عظيم وإنهما آيتان من آيات الله يريكمهما فإذا خسف فصلوا حتى تنجري وفي رواية ورأيت في النار مرأة حميرية سوداء طويلة الحديث في حديث آخر في حديث المشهور أنه انكسفت الشمس في رسول الله يوم مات ماذا؟ يوم مات إبراهيم في آخرها فقال الناس فقام النبي السلام بعد أن في رواية فانصرف حين صرف قد أضاءت الشمس فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل وإنهم لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاة هذه لقد جئ بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفها نعوذ بالله منها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار وكان يسرق الحاج بمحجنه فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش حتى ماتت جوعا ثم جي بالجنة وذلك حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت, ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليها او لتنظروا ثم بدا لي ألا أفعل فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذا في صلاته هذه في رواية لعائشة لطيفه خسفت الشمس على عهد رسول الله فدخلت تقول أسماء خسفت الشمس على عهد فدخلت على عائشة وهي تصلي فقلت ما شأن الناس يصلون فيها فوائد فأشارت برأسها إلى السماء يعني هكذا فقلت آية قالت نعم فأطال رسول الله القيامة جدا حتى تجلان الغشي يعني سقطت دقت فأخذت قربة من ماء إلى جنبي فجعلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب رسول الناس فحمد الله وأثناء عليه ثم قال أما بعد ما مشين لم أكن رأيته إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار وإنه قد اوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال لا أدري أي ذلك قالت اسماء فيؤتى أحدكم فيقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المنافق فيقول لا أدري وأما المؤمن فيقول هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وأطعنا ثلاث مرات فيقال له نم قد كنا نعلم أنك لا تؤمن به فلم صالحا وأما المنافق والمرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت لاحظوا هنا في حديث أسماء تقول فدخلت على عائشة ويتصلي أين كانت تصلي عائشة قلت إن كانت تصلي في حجرتها فمن دلة جواز اتمام من كان خارج المسجد بمن كان في المسجد فقلت ما شاء الناس دليل على ماذا جواز مخاطبة المصلي فأشرت برأسي للسماد دليل على جواز إشارة والحركة في ماذا في, في الصلاة في ما هو من شأن ماذا ما هو من شأن الصلاة فأخذت قربة من ماء إلى جنبي دليل على حركة المصل في ما هو من مصلحة ماذا الصلاة, ما هو الصلاة نعم في رواية عن أسماق قالت كسفت الشمس على أهد النبي ففزع فأخطأ بدرع حتى أدرك برداه بعد ذلك جيد حقيقة الرواية كثيرة في باب صلاة الكسوف يحسن يعني مطالعة منها ما ذكره النبي وسلم أنه قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا الله أكبر هذا عنقود من الجنة ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول قال بكفرهن قال يكفرن بالله بكفر العشير وبكفر الإحسان في رواية أنا عبد الرحمن بن سمرو وكان من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت أرتمي بأسهم اللي بالمدينة في حياة رسول الله كسفت الشمس جيد فنمذتها الأسهم اللي أرميها فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث لرسول الله في كسوف الشمس قال فأتيت انظر الحرص فأتيت وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر في رواية فأتيت من الأمام فجعل يس يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها قال فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين نعم. اللهم صل وسلم نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك رسول الله هنا نعم. نعم طيب لا الاسبوع القادم ما في درس الذي يلي الشاب الاسبوع القادم يعني طالبين على طاب اخوان يكون في راحة يكون درس الأسبوع الذي يليه إن شاء الله إذا لم ينجلي لا بأس لا بأس إذا كان لم ينجلي ولم يدركوا الصلاة فهم في حكم المسبوق فيصلوا لا بأس لا لا يشرع له الصلاة نعم لأنه صلى هي الشيخ يقول له صلى في جماعة وكان الكسوف طويل مثلا أو الخسوف وجاء جماعة ثانية هل يصلي في الجماعة الثانية يقول لا صلى خلاص نعم يخطب هذا قول لبعض الفقهاء أنه لا تشرع الخطبة إلا بعد الانجلال فعل النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مصلى يذكر الله ويستغفر ويدعو ويكبر وهلل كما فعل النبي السلام إلى أن تنجري الآية فإذا انجلت الآية قامة في خطب نعم ذكرنا خطبة الكسوف لم نذكرها هذا هذه المسألة طيب نختم بها خطبة الكسوف اختلف العلماء في مشروعيتها فذهب بعض علماء إلى مشروعية ماذا خطبة الكسوف وهو قول للشافعي رحمه الله وذهب الجمهور إلى عدم مشروعيتها وهو مذهب أحمد رحمه الله لا تشرع ماذا خطبة الكسوف لكن الروايات في حديث أسماء وعائشة ماذا فيه قالت فخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه ماذا يخطب لها ومن العلماء قال يخطب خطبتان خطبة ماذا الجمعة والعيد لكن الصحيح أنها خطبة واحد معلم من قال النبي لم يخطب وإنما ماذا قام وبين واضح لحال ماذا للحال الموجودة نقول إذن فهي ماذا فهي خطبة فيشرع خطبة ماذا الصحيح أن خطبة الكسوف بعد صلاة الكسوف مشروعة يسن أن يخطب في الناس فيذكرهم بما ذكرهم به من المسلم من أن الشمس والقمر آية ثانية من آيات الله كما جاء في الحديث ويذكرهم ماذا ببعض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره ويذكرهم بالاستغفار والتوبة والدعاء نعم هذا هو الصحيح حسن ذكرت الأشياء الس... لا الأولى أن يكون السنة أن ينتظر إلى نجلاء الآية لكن لو كان مثلا في وقت ضاقة بالناس في الليل أو شيء فلو كان قبل الآية لا بس. نعم. لا يترك هذه السنة من خطبة الناس ووعظهم ويؤكد فيها على الأمر بالعتق يعني كما كان نفس المفعل طبعا العتقال غير موجود لكن يذكر فيها ماذا بالصدقة والتكبير والاستغفار نعم لا السنة الموقدة اختلاف العلماء هي منزل بين السنة والواجب أو هي منزل بين السنة والفرض الكفayah وتعرف أن مالك كان رحمه الله يذهب لأن مراد بالسنة الموقدة هي ماذا الوجوب الأقل ليس الوجوب التام الوجوب الأقل من علماء يقول أن السنة هي ما جاء موافقا للقرآن لكن كل الصحيح أن السنة الموقدة إذا طلقت عند الفقهاء يراد ماذا بمنزل أقل ماذا من الوجوب وأكد من السنة هي المطلقة ولذلك مالك رحمه الله يقول في ركعة الفجر سنة موقدة جيد ويقول في بعض الأشياء التي يجيبها غيره أنها سنة مؤكد ليد على ماذا على أكدي وقد يطلق الإمام مالك رحمه الله المراد بالسنية المؤكد يريد بها الوجوب يريد بها الوجوب نعم طيب إذا اللقاء أسبوع بعد القادم سيرى الله يعلمني وياكم العلم النافع ويرزقني وياكم العمل الصحيح ويجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوم وتفرقنا بعده وتفرق اللهم اغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم تبعينا انك التواب الرحيم ربنا في الدنيا حسن. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار كان هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربناتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أن نسلق العفو والعافية والمعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم أننا نذكر من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع من دعاء لا يرفع العوذ اللهم من هؤلاء الأربع اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والكرام اللهم إنك تحب العفو فعف أن اللهم إنك عفو تحب العفو فعف أن اللهم إنك تحب العفو فعف أن اللهم اغفر لنا وآباء. اللهم غفر لنا ولي آبائنا وأمهاتنا يا ذا الجلال والكرام اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله